ما يهده الله فلا مظل له وما يبذل فلا هدى له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن الصخر كلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم بشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فناء قش والمثال لتنبه كان إجمالة بينج والمثال يجيء من خمسة أبواب يعني أو اشتري كفيرت المثال أو جورة كان فعل المثال كبدت لها معتل يجيء من خمسة أبواب من باب ضربة وفتحة و وشرفة و شروفه وحسب ثاني فعله يفعل و فعله يفعل والثالث يفعل و فاعله يفعل و يفعل لا بيان بابين نحو وعد يعيد وعد اعيد من الوعد و وهن يوهد لا لو طبيعي كيف مكان يكون نسيتي وهيله وهيله وغلطة و هلا يو هلو تخيل بابي فتحا بابي فتحا و تمام اجر و هلا يو هلو بلا سكيبيني و بمعنى جبنا و ووجه لا يو جالو بابي فريحا وجي لا يو جالو الوجل الخوف <تصفيق> و ما وسوما وسم يوسم وسامه يعني هاشتاج شنو واركيت شاك به هو الأثر الاثر الحسن وسم يوسم وودث يرث احسب يحسبها فعيل وقد ورد من باب نصر لفظه واحده في لغه عامريه وهي وجد يجد يجد, يجد يك كلمة يا لباب فعل يفعلو كمعتل الفَائش كابو لها مو باب كان داد مُعتل الفاء ظلم لباب فعل يفعلو كيك دابو أبواب الرئيس كان شنعت معتل الفاء تانية إلا لفظة كلمة به في لغة عاملية أيش بالشواز قربوا كوبي خواني تو وجد يجدوها تو فعلى يفعله ولم وجد يجد أو فيوتى اللغة عامرية دوغي بني عامرة وجد يجد وكلمش شعلة دهاتها قال جرير لو شئت قد نقع الفؤاد بشربة تدعو الحوائم لا يجدن غليلا لا يجدن روية بضم الجيم وكسرها يعني لا يجدنا لا يجدنا بهالشيء روايات كتابا ام شاعران بمحبوبكِ قالت لو شئتي قد روي الفؤاد بشربة من ريقك يعني اجل خذ بتعاك او دم او اخوات دم كثير اخوة بشربة بخواد نويك من ريقك من يعني لا يعني يعني من من التقبيل يعني اجا على السلام اگر خذ بتري حز بكي او الدكتور اخوا بشربة من ريقك الشربة من ريق يعني القبلة يعني ما تشكدن لو شئتي قد نقع الفؤاد نقع يعني ارتوى منه يعني خوارنويك بيد فشي وازك حتى نقع اي شفي غليله تاع ضربي بي كا تينوتي كالاغرو انسان عايش جينوتيفي بشكته هر كسه اجا تينوي هبو وكوياه گرمي اغلناو غدو لناو سارو غدو حتى انا ودمي غير حسب گرمي اينيغا كات <تصفيق> تينوتيك كات قد نقع اي التوام منه التوام يعني تيت او بيت وشرب حتى نقع اي شفي غليله غليله, غليله غليلش يعني حراره العطش لو شئت قد نقع الفؤاد بشربه تدع الحوائم تدع إن تترك الحوائم يعني العطاش العطاش انتينيتي لا يجدنا حراره العطش او كاتا حسب شينكا حسب يعني قلمي تينوتينك او اي كانسان تينوي بلا وثمان قرويه حسب شئك حسب حسب باعين باعين باعين باعين باعين باعين باعين باعين باعين باعين لو باعين قد روي باعين بشربة من ريقك تترك باعين باعين باعين لا يجبن لا يجبن حرارة العطشي نسال الله السلامه من فقدنا ناخذنا باشه يعني شاهدك شيء لا يجدنا اي لا يجدنا بويا شاهدكان والاجوف خالي شمله بها كان يجيء من ثلاثه ابواب السيب باب ددين من باب نصر وضرب والفرح نحو قال يقول وباع يبيع وخاف يخاف من باب نصر وضرب وفرع ما شابه قال يقول ابن صريع قال يقول يقول وباع يبيع يعني يبيع لاصل لا لا يبيع وخاف يخاف <تصفيق> قافة يخاف بابي فريحية يعني خوفة وغيدة غيدة فعل يفعل وعورة يعور غيدة متمنبو خلقي ظاهرية إذا كانت في بس باس ممكن شخصي أقل بروها بالرياء بلا نجي بلا نجولها بالرواس غيدة غيدة يغيدة وعورا يعورو اما اسبوع عيوب فسك اقل تشاهد الشينبينه وعورا يعورو الا ان شرطه يعني الا ان شرط الاجوف شرط الاجوف جي اقل لسر ام بابا نسر ام سبابا بين بابي نصره وطرب وفريحه ان يكون في الباب الاول واويا وفي الثاني يائيا وفي الثالث مطلقا يعني أقل لنصر فعل يفعلوها أبي واويفل أبي بابي يتم واويفل عينكي واوبيت وفي الثاني أبي يائيبن فعل يفعلوه وفي الثالث مطلقا بلان فعلاء يفعلوا فليحيف يفرحوا يعني معتل العين كي أجوفكي قيدني واوبيت يانشي به يانيأ به بلان طال يطولون به فهم كلمة يطال يطول فقط من باب شرفه يعني اس يطول لفعل يفعلوا معتل فعل أجنا العين شبه فاعل يفلو اينا هذا الشيء كثير لما اعتل العين هذا لسبابه يعني باب نصر كان باب ضربه يعني باب فريحه الشرط الثاني شيء فعل يفعلوا معتل العين يعني عينته واو و فعل, فعل يفعل ياء بلام فعل يفعل فبفرحة وبيان ياء بهش كشيك ني بويا لخاف يخاف غيدا يغيد عوير يعور سيكا واويشهنا يائيشهنا اما أما لقال يقولوا ووينا لباع يبيعو يائيهنا أجوف، أجوف، أجر عينكِ، وأبو، وأبو، أوفى عليه فعلو. أجر أجوف، يا أبو، أوفى عليه فعلو، وأجر أجر لبابي شيبو فعله فعلو. أجر فعله فعلو، وأبي ين يابيك شني مطلع درست. والناقص يجيء من خمسه ابواب معتل اللام اجد فين سبع باب دال من باب نصر وضرب وفتح وفرح وشرف تنهاج باب تانية فعلا يفعل نحو دعى ورمى وسعى ورضى ورضى وسرو فعلا افهموا باب كانتا هاتوا ويشترط في الناقص من الباب الأول يعني باب نصر ينصر أن يكون مشترط في الاجوف منهما منهم، ويشترط في الناقص من الباب الأول والثاني مشترط في الاجوف منهما منهم يعني كي ما لا أجوه دانا همان شرط يعني كابوس النصر هذا بابي كم وعيه استمع شاك دعى بابي كم نيا دعاء لا واو لا رماتا ما شيكا لا مكيشيا ياء تنك رمى يرمي دعا يدعو <تصفيق> بوي ويشترط في الناقص من الباب الأول والثاني أو مرجيك لباب يكمد ومدعا نصر وضرب ليرش ذاهم باشا واللفيف المفروق اللفيف المفروق لفيف أويكا يا حبيب بن بن يعني بن يجيء من ثلاثة أبواب لا سبب يجيء من ثلاثة أبواب من باب نص ضربة وفرح وحسبه نحو وفاء يفي باب ضربة ووجي يوجا وجي الفرس وثمان أجر فرسك أسبك ماينك شتيك ده حيوان أنا أجر عزاري شهب ولس مكان ذا لفي ذا هو شي وجي الفرس وجي يوج مرض استفعل يفعلوا وولي يلي ولي يلي باب حسابيا فعلوا من الولاية أن سافرشت واللفيف المقرون لفيفك أجر مقرون بعين إلا كان بيكوهم يجيء من باب ضرب وفرح تمد باباً نحو روا يروي روا وقوله جميأ كيا بيكو هاتون لفيف مقرون يروي من باب ضرب وقوي يقوى من باب فرحة فعيل يفعل وقوي يقوى ولم يلد يائي العين واللام الا في كلمتين من باب فرحة يعني نمان لفيف مقرون عين لام كيتشي بد ليابن في كلمتين دو كلمة من, هي من باب فرحة يعني فعل يفعل وهما عيا عيا عين حد كلمك عين لا مكان يعني لسروزن شيشه فعلا و و ولا في في عيا لا عن حجته كسيك الله ينفع لي الله يعني عجزة عجزة عي اي يعني اي جاء اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي عيا اي اي اي اي اي اي اي تستوى بون يعني نتوانين كابون با عييش اخران دلتا و با عييتوش با عييش اخران دلتا بفكش و حييش اروايا حيي بإدغام حيي بفك و او زمن تصريفش حيي ماهو كان تصريف عيزي كابو حية يحيا فعيل يفعل حية يحيا بس يحيا شو يفعل فعل باب فرحه تنحدو كلمة الرابع الفعل الأجوف إن كان بالالف في الماضي وبالواو في المضارع فهو من باب نصر أجر فعل كتاب أجوفه لما ضيدها بألفه ولا مضارع دا بواو او أو بزانا بابك باب الشيا باب نصرية قال يقول سيك قال ألف يقول واو أو باب نصرية ما عدا طال يقول كلمة طال يقول به أو فإنه من باب شرفه وإن كان بالالف في الماضي وبالياء في المضارعي أقول الماضي دا ألف ولمضارع دا ياء فهو من باب ضرب كباعة يبيع خوائص تأذى يدفع فعل يفعله وإن كان بالالف أو بالياء أو بالواوي فيهما لهذا الشأن دا يكشد بن خاف يخاف لهذا الشأن ألف غيده غي غي يغيد هذا شياء وعويرا يعور لهذا الشأن دا أو باب الشأن باب فديحاك والناقص ان كان بالالف في الماضي ناقص معتل اللام يعني ان كان بالالف في الماضي وبالواو في المضارع او باب نصر فهو من باب نصر كدعى يدعو لا الماضي سلك ألفا دعاه والمضارع د واو يدعو وان كان بالالف في الماضي اقل ماضي ذا الف والمضارع د ياء فهو من باب ضربة فعلى يفعل كرمى يرمي وإن كان بالالف في فيهما اجل الماضي والمضارع ده الالف فهو من باب فتح اماسي معتل اللام الناقص فهو من باب فتح كسعى يسعى سعى يسعى نال سعى يسعى سعى يسعى باب فتح وأقل بيش سعيا سعيا أبي او أو كاتا يفعلوا وإن كان بالواو فيهما لا هدو شند لما أضينا مضارع دا واو فهو من باب شرفة كسرو يسرو سروا يسرو يعني فعل فع فعلا يفعلوا وإن كان بالياء فيهما لا هدو يأبيت فهو من بابي حسب كولي يلي أصلي شخي ولي يولي يفعل لبروة معتل الفاء حذف وإن كان باليأ في الماضي وبالأله في المضارع يعني أكثر يعني لما ضيد أله عفوا لما ضيد يأب لمضارع دا ألفو فهو من باب فرحة وكرضي كرضي يرضى رضياء يرضى أما كملاك هنقول ها تنبه هادون تنبه هي بينجم أو شو الشمس حوتان لم يرد في ال في اللغة ليربك أرتي لسه عندك أبواب يعندك أفعال قصاكرة ملام دا فأشتغل درجة في لم يرد في اللغة ما يجب كسر عينه في الماضي والمضارع إلا ثلاثة عشر فعلا. عربي عربية نهت فعلا يفعل بيت. يعني لا ماضي ولا مضارع كسر بيت. إلا سي سانزاء كلمة نبي سانزاء وشنبية. بل عملت لم يرد في اللغة ما يجب. يعني بقوله إن واجبة لماضيكي أعادة الكلمة ما ياجب. الكلمات الترمن هي سلا وورد أحد عشر فعل تكسر عينها في الماضي ويجوز الكسر والفتح. هيك واجبة سان ذا كلمة. يعني لماضيكي وللمضارع كيدا كسر بيت فعل يفعل سان ذا كلمة. إذا التصريف من عن منة؟ بخبر هادو شنو؟ أويك واجب فعلي يفعله أو سويت دينية نازل نوزدبه نوزدبه أزاله لم يرد في اللغة ما يجب كسر عينه في الماضي والمضار إلا ثلاثة عشر فعلا وهو وثق به وثق به يعني من الثقة ووجد عليه وجد عليه فعيل يفعله أي حزنه يعني خميب وخفة بخاط، وورث المال وورث يرث، ورث ورث يرث، يعني م مالكين ليه قد بميلاد، وورع عن الشبهات ورع من الورع، يعني خوي بعدها سد شيء لاشتكى الشبهات ياه، ووريك أي الطجعة التورق هو يك حال ضيتو ران الداعني شي يعني سر سنت الداعني شي أو توروكا وريكا معناه كاتي تشهد الداعني شي قادش كذا خيط الجير أيتر أو توروكا وريكا أي الطجع ووري الجرح جرحه زامك أبو بدو ما ووري المخ بشدري خاكة ووري المخ يعني مخك مخ في هالتلكلية مخاني مخكجي فر بو فرقو كسك هي فر هي فر اي مخي في الراي كي مخكي فرنيه اي اكتنز يعني اجتمع كسك اجر اسقانه كي برمخ بو عليشي وريا اجر اسقاني برمخ نبي اوه في نار وريا اكتنز يعني اجتمع ووعق عليه وعقاه يعني عجل بليله كده وعقاه عليه ووفق امره ووفق امره يعني وافق متعديه ووفق امره اي صادفه موافقا بونمنا تبيش تكد بوبته فسكد بالساعات بوبته سجاده هادشي سيرق لي به عليه وافق يعني صادفه موافق شتيك بون مناعته بوبح شيء قريب شتستر شيء أوزان الأسمع أو اللي أوزان يعني شيء صادفه صادفه صادف الأمر موافق أو له وقها أي سمعة سمعة وقها سمعة يعني بيستي جوي واستمع سمع يعني كويليبو والله مستمع يعني كويليا قد ووقع له أي سمع ووكيما كلمين وكيما أي اغتم اغتم يعني فجاري توجبو من الغم فجاري توجبو وولي الامر ولي يعني كارثي بدسته وجدت ولي الأمر يعني متعدية ووَمِقَاء أي أحبة يعني خوش يست أظيم سانز كلمها توى لماضي ولا مضارع دام يجب تسريعني في الماضي والمضارع ووردا أحد عشر فعلا ينزعف عليها تكسر عينها في الماضي ويجوز الكسر والفتح في المضارع. يعني أتعني كسري كي؟ أش تعني فتح كي المضارع كيدا؟ وهي بئس بئس بالباء الموحدة. يعني يعني يئسني بئس وحسبه للظنّ. يبدأ يسمى معنى قبو حبت يعني معنى افتقر وحسب بمعنى ظن ووبق وبق يعني هلك ووحمت الحبلة وحمت الحبلة اشتهت عفرتك حاملة لا أولي حملك عفرتان بسودان عفرتان بيزو أكاد بشرني و بترشيه و نازم بهالشي برشوازه كهالباب بصي و يجري هاي بنازمن و تماته و يجري هاي و خلقه و يجري عليه. بقي سبك سرور والله على موعك. كابوم. بقي سيعني الفقير المحتاج. فوحمت الحبلا اشتهت يعني يعني بيزويك الحبل يعني الحامل ووحر صدره وحر صدره ووغير هدو يعني اغتاظ فيهما يعني امتلأ قلبه فيهما <تصفيق> وحر صدره صدر يعني قلب ووغير اغتاظ يعني امتلا ضليف رفولة شيء لا ان لو لو يعني من الغيب وولغ الكلب وولغ الكلب وولغ الكلب يعني صق دم بخته قافك ولزمان عربيش دا بس تنها بودم وزمان اوت ايجي ناس صق قال خويا بتنا اوت هو لزمان عربي في اوت وله أقرب قطشبك كاتنا أو كوا سريبك كاتنا أو كوا هاد كل كبك كاتنا أو كوا يعني إذا حرك الماء أو أدخل فمه في الإناء تريشة أقرب واب هل هالبيو ولا بلام للطيور ده طير كا <تصفيق> إلا الذباب الذباب بكززمان الذباب الذباب الذباب ذباب ذباب ذباب ذباب ذباب ذباب ذباب ذباب ذباب ووهل أي اضطرب فيهما الله اضطرب فيهما يعني هل وكان بمعنى اضطرابات بمعنى تحيرة ويئس منه ويئس ويئس منه يعني سجلا ويا ويبس الغصن يبس هسه يبس يعني بلي ييبسوا ييبس يئس يئس يئس أتواني أمانا بكسر وبفتحج يبس الغصن يعني شاء الله داركه وش بوية واقع السادس تنبيه ششان كون الثلاثي على وزن معين من الأوزان الستة المتقدمة كون الثلاثي على وزن معين من الأوزان الستة المتقدمة سماعي يعني أوشش وزنيك همانا سماعين فلا يعتمد في معرفته على قاعدة قاعدة يقني أبلي بتواني فلانا فعلة فلانا وزن دابني غير أنه يمكن تقريبه بمراعاة هذه الضوابط الضوابت ففي الضوابتاني كلمتن بهذا أنا باسمان قد أتواني فعلا كان بخيدة سباب فعل يفعلو فعلا يفعلو وهرو بلان بو آویب بعدا کانوکو خوید درب کیفی ویسته همو جاری چیله ور چاپگریس صورت معضه که مضارع کشی. چون که جاری وایه، فعلا من هیا یفعلو فعیش من یفعلو. سعیمی یعلمون، لگفتاح یافتاحو. سیعلمون یافتاحو. حدودی یفعلونی هم مضارع کیده. خدا معضه کانی جوازیشان فعیشان فعیله. بوی به پی اوزابتانی بس من همو جاری. ماضي مضارع كلا برشا وبغدا بونمنا علي عدم بزانين ماضيكي شيء علي ما علي يفتحوا بيبزني شيء ماضيكي فتحي او الشيء وماضي مضارع كلا ويجب فيه مراعاه صوره الماضي والمضارع لمخالفه صوره المضارع للماضي الواحد كما رايت جاري واحده مضارعي فعلا ايتا يفعلو يفعلو يفعلو, يفعلو, يفعلو. وفي غيره تراعي سورة الماضي فقط لأن لكل ماض مضارعا وفي غيره يعني وفي غير الثلاث وفي غير الثلاث تراعي سورة الماضي فقط يستخدمون من استخرج تواب بس مراعاة ماضية كيف استخرج يستخرج, يستخرج كل شيء لهني لسال استخرجوك اخوي لان لكل ماض المضارع لا تختلف صورته فيه قامهم استفعل يستفعلو يا ابن والله حمو فعل بين الاسر استفعلها كاثي يستفعله ما بيجي قرن كالي بلم الثلاثي او سداسي فعلها فعلها يفعلو فعلها يا او شوا يفعلوا بلم لغير الثلاثي او قرن كالي النين شوك غير ثلاثي ثابته السابع تنبيه حوتا ما بني من الأفعال مطلقا للدلالة على الغلبة في المفاخرة فقياس مضارعه ضم عين هارفعليك لو فعلان الله مطلقا لهاربابيك هتا اقل هنا بناء سر الغلبة في, في المفاخرة فقياس مضارعه ضم عيني. يعني زيد فسبقته سبقني فسبقته فأنا أسبقه. الشعب ضم. لا لمضارع عليه مسابقة نزيد زيد, زيد مسابقين لقال كذا من أجلين بدوه عشان علي أسبقه من فيش أوه أو, أو ناتو أنا فيش المكربين من بالعام من لا أوزيد من في الفرف المخاف مفاخرة الدلالة على الغلبة في المفاخر أقول مبوم مفاخرة قصد كذا مو جادة مضارعة كذا ذكر الضمة ولو لحرب هذه لحرب ويعتني بمفاخرة بلى فأنا أسبقه با هرشك هبلا بمرجى ما لم يكن واويا الفاء أو يائيا العين أو اللام فمرجى معتل نبي يعني لمثال واوي واويا الفاء نبي أو يائي العين أو اللام نبي فقياس مباريعه كسر عينه فسبلنا وثبته كيف تقول لك؟ كيف تقول لك؟ الله يمن كاك مثل بعضها الله يمن الله في يعني في القفز أثبه معتل الفاء معتل طبعا معتل الفاء بالواض ومعتل العين أو اللام بالياء أو مرجك يأتي أمان بضمني، فأنا أثبه بوي قياس مضارعكين وكاتعين فأنا أثبه وبايعته فبيعته بايعته فبيعته فأنا أبيعه ولكن يجب ان منا فرشا من جسم من فرشا من فرشا من فرشا من فرشا من فرشا من فرشا من فرشا من فرشا من فرشا نالف أنا أبوه شو نتا كياس مضاريع ككسرة ورميته فرميته رميته لا قال كسيك رميان كدوة أم رمي دوأ يجرميك رمي, رمي زن كامين رميكين رمي زيات الأشياء كامين زيات البشر اللي أدر مثلاً هذيك اللي هو رميته فرميته فأنا أرميه ما أقل بوم غلبة هنا هل سر عينك كسرة أم عينيتا وانا يكي تبابي شي فابي ضمى نارفة أنا أسبق مثلا كابو أميش فا يعني بوم مفاخرة هم مو فعل أخي تسرش موضا يعني أفعلو يعني سرش ضم عينك شي بيت موضا ضم بيت موضا يعني اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه كان تستل أوزان رباعي مجرد وأنجم ملحقات أوزان رباعي. في الرباعي المجرد وزن واحد، وهو فعل كدحرج يدحرج وضربخ يدربخ ضربخ يعني خضعة. ضربخ وأجر بمتعدّيش بيبس إذا خضعة يعني لازمة. ضربخ يدربخ ولكن يجب ان يكون الرجل هو ان يكون عليه إذا ان رأسه الرجل ظهره يعني يكون الرجل هو ان يكون الرجل هو ان يكون الرجل هو ان يكون ومنه ربعية مجرد الوزن له ومنه يعني ومن الرباعي المجرد افعال نحتتها العرب من مركبات مرجنيها هم فعلا كان شيء هم مو كان مشتق من مصدره هم انا لجمله عربي النحت <تصفيق> نحتاج بنتيادي العرب تنحط من كلمتين كلمة واحدة وهو جنس من الاختصار جنس من الاختصار. بنا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله علي بسم لا حو قل علي لا حول ولا قوة إلا بالله علي حو قلا تختصر جاءت أو كلمة هم يبلغ اختصار يا كيتوا أو النحلة دع ومنه افعال نحتتها العرب من مركبات يعني من جمل يعني من جملة فتحفظ ولا يقاس عليها يعني هذا الشيء كان عدد هنا يجي حر او ما يشبهك بلا قياسي لا سر نقري هذا الشيء شانكذا حر اويا فلان قول صحيح هنا بويا تندين كلمات هاتوا فيشتر تلهر بكارجنا جناحها استا هني شلي أكلة إشتقاق هني شلي كلمة يعني نحتي نحت بالدوام نحت والجوانزمة العربية هلا وهي كنحتي تأكل بوي قياعنية يعني سمعينية أو هناك وغير شهر بهر بهر قياسك لا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم إذا قال الله بسم الله بسم الله قال الله بسم الله قال الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الله الله الله الله جاي بلال قال زيد أطال الله بقاءك لعمر قال ان طال بقا زيد ودمعز اذا قال ادام الله عزك يعني على ام عز وسل برديته بردوامك وجعفله جعفله اذا قال جعلني الله في ذاك يا جعلني الله في ذاك ان خيتعاء من كتف فدايته يعني بقربان الدم جعلني الله يجعلني الله في يعني استأمن نحتي في ذي مركبات مركباتاتها يعني الجمله قال اكثر من جمله نحت كذا وملحقاته سبعة سبعه ملحقات رباعي مجرد حوت <تصفيق> الأول فعل لا الى اخره شرايخين بس بيرشه باب زين الحاقشه الحاقكو وراضي لا ومعنى الالحاق في الاسم والفعل ان تزيد حرفا او حرفين على تركيب زيادة غير مضطردة في افاده المعنى أما تعريفك الدقيق الحاق الحاق اويلا اسم فعل حرف ياندو زياد كي تسر بناء كلميك طيب زيادة كهم بمعنى بو معنى ناعت بم تعريفا هم تعريفك وهم حكمك وهم ويحلكك شون كا علماء خلافين هي. هيا أو حرفاني كزياد أبن لكلمات بتي بدء الحاق هيا بمعنى انت يا هيا بس بو إلحاق بو عندك لعلماء على النع من التجربة لقل جربة فرقيني شاطنة شاطنة لقال شيطنة فرقيني, لقل فرقيني. مطلقا الزيادة في المباني زيادة في معاني بلى كان صحيحين يعني هنديك كلمات هي حرفي كي بوزياتها وهي معناك نظرها حرفي كي تسر بس بو إلحاقة بس بو إلحاقة سبقا من جوهر يعني لجاتي أو جاهرة يا جهرة لقل جوهرة بو أنمنا كثرة لقل كوثرة إيج فرقي كينية كثرة وكوثر فرقي كينية بس بو إلحاقة بو يبشي تسر وزني او كلمات صفات كان اوبل عندك جلنا هرچوني بيت هر معناه كتيحه كابو هر كلمه لوانه بيت لوانه لو كلماتها فعلا معناه درس كده لهن كلماتها هيج معناه وزن كده بويا <تصفيق> عليه غير متطرده كلمه مضطر كان لزمان هنا كان ديت المطرد الحكم الجاري على نظائره يا الجاري حكمه نك الحكم الجاري الجاري حكمه على نظائره مضطرد هاشتاج بي. مطرد بيتلها هالشيءن دا او فرد الافراد او قاعده بيني هما الحكم هذا او يعني او, أو مضطرد, مضطرد به قاعدة شي مضطرد به يعني لهموشوني او ياساك كاربيكراو بي كابو هر ديقل افرادي او قاعدة او كل يتبيني همان حكمي ابو او بيوتري مضطرد شتك مضطرد به يعني الجاري حكمه على نظائره. سبون هنا. كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير فأكله حار. طبعاً اسمه كل دينار من السباع همو حيواني الدورنديك أو فدار شيء همو حيواني الكينوشي هبة وكو بس أني وكو إنسان بيت وذي مخلب من الطيت لبعض ده فأكله حرام هو حكمة فأكله حرام إيش أقراه هيج حديث يجنثها هيج حديث يجنبوها تخصيص أم كليب كدا هم مو فرد يجلو أفرادي أم وصفة درندية كالفدار بحرامه. بس لما جالي واحد يسد درندية جديد كالفداري شاسع لكشيا حلاك ده مثلاً كمتيار هنديك لعلماء لع دين الله ينريه بي حلاله مثل بو لبرو علم باش كالفدار. بس لما شيء درندية درندية تنسناك وكشافعي رحمة الله كابو أي مطردة يعنينا مطردنا كهذا يشتري مطردة الجاري حكمه على جميع نظائره همو فردة كاني همو هالشيء وكاني بقري او نظائر او مطردة ولا واني أما في شيء بوتره مطرد بلام هنديش شيء لا بركلام بدليل كابو استا حديثك مطردة مطردنا من براي حكم اي هيك سبلا عواني ودر كلام مو بدري در أما وكبد يدر نكرا به هل لا لأعين دا اكتشاف بكري اي هل يعني إخينا برأم حديثة سباع فينا بوشي وحكمه قيب سرعادي كل مسكر حرام كل مسكر ما أسكر كثيره فقليله حرام أما مضطرده يعني هل بينا حتى دنيا دنيا يا أم الشيء تجابه أو حكمه جاري على جميع نظائره ولو ناوي للشريعة نهت بيت ولو ناوي للشريعة نهت نهت بيت أشترى الجد القاعدة كوابه ومعنى الإحاق في الاسم والفعل أن تزيد حرفا أو حرفين على تركيب زيادة غير مضطردة في إفادة المعنى. ليصير بذلك التركيب بتلك الزيادة، وهو أو زيادة ويختنو او كلمات مثل كلمة أخرى في عدد الحروف وحركاتها المعينة والسكنات، ويبتست الصدفية كثير. سببهم من الشيطان، أجنية الشيطان نابي نابي الشيطان يشيطن شيطنة، نابي تفعل له. كبدأ زيادة أو زيادة تو بوا يختسر وزني فعل له له متصفات بتلك الزيادة مثل كلمة أخرى في عدد الحروف وحركاتها المعينة والسكنات كل واحد في مثل مكانه في الملحق بها وفي تصاريفه من الماضي والمضارع والأمر والمصدر واسم الفاعل واسم المفعول إن كان الملحق به فعلا رباعيا مثل نمنش ما هنا جلبب يا شيطان سيكا ماضي كيبوا فعل لا جلبب فعل لا جلبب يفعل له تيك جلبب بوشوا امرك يا اسم فاعل مجلبب مجلبب جلببه حلوه هم تصريفات ابوريث السر وزن فعل لا بيقولوا في تصاريفها من الماضي والمضارع والأمر والمصدر واسم الفاعل واسم المفعول إن كان ملحق به فعل رباعي ومن التصغير والتكسير حتى ينشف الدرس جلابيب، جليبيب، جليبيب، يعني جليبيب تصغيرك، جليبيب جلابيب جمعك، تصغير وتكسيرها موش لكيفين بسبب. ان كان الملحق ومن تصغير التكسيري إن كان الملحق به اسم رباعين لا خماسيا. وخازنجي جاء الحقشي فاذي الحقشي الحق أنه ربما. يحتاج في تلك الكلمه الى مثل ذلك التركيب في شعر او سجع ولا ولا يختمان ولا يختم اشكليت عند شعر جاري واحديا قلنا نختمه فلنختمه فلا في شعر أو سجع إلى مثل ذلك التركيب في شعر أو سجع ولا نختم بعدم تغير المعنى بزياد الحت على ما يتوح على ما يتوح. كيف وإن معنى حوق مخالف لمعنى حق لها فأيدي الحق أوليان جاري واحد في بيسمان بيه بي. لتركيب الجمله للشعر دا بوانمونا يالا سجد دا, دا, دا بوي كوتايقي وكوتاو بيه إجسا أقاد بوانمونا كلميك لا ل... ل... لدي الرية كم دا لسر وزني كوثرهات بيه أقاد كلميك تلبين الذي ركيت لها لسر وزني فوعل او تو تش ان بو كي يعني سجع وبو او لي واحد ان ولا نختم يعني اذا نالن بعدم تغير المعنى بزياده الحاق على ما نالن أقر حرفك زيادة شو سريد؟ أو معناه زيادة الأبخشب وكو ألين هندك ألين أقر حرفك زيادة كلمة هج معناه زيادة ناكا الله يبون كيف وإن معنى حوقلا الله يبون منا مخالف لمعنى وشمل لا. لا مخالف لشميلة. معنا وكذا كوثر ليس بمعنى كثره الله يحت حرفي زياد اكي معنايكي معنايك لمعنى كان لا كلمه كدا زياد اكا بوي وملحقاته سبعه الاول فعلله كجلببه اي البسه الجلباب الثاني فوعلى كجوربه اي البسه الجورب الثالث فعول كرهوك في مشيته لجولي غير كده كيدا بخيراروش الرابع فيعل كبيطرة بيطرة يعني أصلح الدواب الخامس فعيلا فعيلا كشريفة قطع شريافه كشريفة زرع قطع شريافه يعني باتيك باتيك فيو ذلك أو أي شيء ا غير برك برك يشوف زين اه برك فيه بركاني خاتيك برك اشتي يشوف دي دركاطك لا لا وانا ندعى فيه تشفدي دركاطك دركاطك وازي كاتيكا وايا درتني كا واه ها تجبح في على بي حبل شوقي حبل علي فتك اه بره منها قطع اش يافو وانا بركي خيالي اشتي غا انزل بيتو اي مريب اويت انا خشكه زياده منك <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> السادس فعل كسلقة إذا سلقة على ظهره أوين سلقة إذا سلقة على ظهره يعني سر بتشتياك السابع السابع فعل كقلنسه يعني ألبسه القلنسوة يعني قلنسويك ده سري قلنسويك خلاص جرب الثاني خلاص والإلحاق أن تزيد في البناء زيادة لتلحقه بآخر أكثر منه، فيتصرف تصرفه. خيتسل وزني كلمات كتير بووي هم تصفات كان يثير والجد. خي فارس لشي معناه معنى. أن تزيد في البناء زيادة نن معنى أو لغير معنى. تزيد في البناء زيادة لتلحقه بآخر أكثر منه، فيتصرف تصرفه. بشرى ان شاء الله. I don't know,